أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يوم الدين إياك العبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم وقال النابين Allah'ın وَمَن عن عَنِ الذِّكْرِ مَعَ إِلَهِ جَارٍ آمِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ الذين <سؤال> يحشرون على رجول إلى جمن ولا رأيك ولا رأيك إن شممت ما غلب سبيلا ورَقَدَ آتِينَا مُسَنَّ كِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ رَخَّامًا وَنَزِيَاءً فَقُلْ قَوْمٌ لَّدِينَا بِآيَاتِنَا فَدَمَعُوا لَنْ تَدْمِيَ وَقَوْمٌ حِلَّمَ مَا كَتَبْوُسَ لَعَلَّهُم مُّجَالَهُنَّ إِلَّا سَيَعْلَهُ O son, of the great ocean, O anta sam'anna anta illa Altyazı M.K. خلقنا أن آمنوا أناسي كثيرا ولقد صرفنا بينهم ليتذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفرح ولو شئنا لبعثنا في كل طاية مليحا فلا تضعي الكافرين وجعلوا بني Allahü Teala, alladima تَتَنَزَّلُ عَلَيْنَا الرَّحْمَةُ وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَشَاءَ فَنَسِيَ وَعِبَادُ رَبِّكَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ يا فرذاذ ذلك ayetir rabbihim man yaqiru alayhi gauge Na ku per